وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة له يا الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم ما نجّهم فلما نجّهم إلى البر إذا هم يشرّقون ليكفرو بما آتيناهم واليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يرو أن ما جعلنا حراً آمنوا ويتقطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الفلق ميم غلبتهم في ادنى الاض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بالضيتن لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم.